و أ ن ه تعالى جد ربنا ما اتخذ ص ا ح ب ة ولا ولدا و أ ن ه كان يقول سفيهنا على الله شططا و أ ن ا ظننا أ ن لن تقول ا ل إ ن س والجن على الله كذبا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 الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن أ و ل ئ ك انهم مبعوثون ليوم عظيم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 كلا إ ن ه م عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إ ن ه م لصالوا ل ج ح ي م ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إ ن كتاب ا ل أ ب ر ا ر لفي علين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 ي شركه و توب الهدى يفعلون أ ك ب ل ل ك د م ا ت التقنيه